قال رحمه الله المسألة الثانية أي من مسائل قوله تعالى ويسألونك عن المحيط في المسائل هذه الآية التي استنبط منها اليمام أبو بكر بن العربي إثنتين عشرة أو إثنتين وعشرين مسألة استنبط منها ثنتين وعشرين مسألة ان مثلا انا في سبب استران يسالونك ما هو سبب استران اقصدنا هو ما ساله عباد وغسيد انا نخالب اليهود بعد أن علموا أن اليهود لا تاكل الحين هنا يشربون الحين هنا يجامعون الحين في البيوت حجر كامل لا اكل ولا مشاربه ولا جامع في البيوت ليس البيوت يخرج من هنا فسأل الصحابة يريدون مخالفة اليهود لبعضهم اليهود وما عليه اليهود من أفعالهم قالوا يا رسالله ألا نخالف اليهود فنضع النساء في المحيط فأنزل الله هذا فيسألونك عن المحيط وأسلم بالثاني ما روي عن مجاهد سيئ المسألة الثانية قال رحمه الله المسألة الثانية المسألة كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما لأحد أمرين قال الحديث فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضمننا أنه قد وجد عليهما فقال الإمام كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما لأحد أمرين قال كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أمرين إما كراهية من كثرة الأسئلة ولذلك كان عليه السلام يقول داروني ما تركتكم فإن ما هي ما داروني ما تركتكم مصدرية مصدرية مصدرية مصدرية مجمل مفتمل لشيئين لمرصولين مصدرية اسمي عند التحقيق وقعت من خطأ وعند من راهي المالك داروني تركتكم بعيد المعنى هو مستقيم وإنها يقول لأنا إلا عند من مستثامي أن نأخذ الأجاب بس نريد يعني وصلنا إلى نأخذ دريق مصطلية ضرفية داروني مدة تركي إياكم داروني ما ترفتكم فما تكثروا الأسئلة ما ترفتكم أي داروني مدة ترككم هذه مصطلية ضرفية ونأخذ أجابها قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم بكثرة سؤالهم أي ربما يسألون عن أشياء لا يستبدون منها وليست أعدها طائمة والله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ ربما يكون من هذا الباب الذي دلت عليه آية لا تسألوا عن أشياء ان تبدأ لكم تسألكم أشياء ما وقعت وأشياء لا حاجة لكم فيها لا تسألوا عنها تركوها ربما تسألوا ويفرض عليكم عبارة ويوجب عليكم ما تضمنه هذا السؤال فقال رسول الله رحمة بأصحابه داروني ما تركتكم فلا تقتلوا الأسئلة في أشياء ربما ليس لكم فيها نفع ولا فائدة وأما ما يحتاج إليه المسلم فيجب أن يسأل عن دينه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ردوه يسألون عنه ما هذا الأمر الذي نزل بنا كيف المخرج منه فهذا السؤال ربما يقول واجبا أحيانا ربما يكون واجبا على الشخص أن يسأل ونسيئا في الأمور لا يتعلق بعباداته يجب عليه أن يسأل عنها ليعبد الله على رصيره وليعبد الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك أوجب الله سؤال العلماء عند المعضلات والمشكلات وعند اللبس والجهل بالمسائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال دروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإما أن يكون كره الأطماع وإما أن يكون السبب في غضب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره الأطماع الأول كراهية من كثرة الأسنى كراهية كثرة الأسنى حتى لا يقعوا بهذا الأمر ويفسروا من التي نطائل تحتها والأمر الثاني في غضب رسولنا وسبب غضبه قال وإما أن يكون كره الأطماع المتعلقة بالرذائل السبع مثل هذه المسائل يطمعون بها فنهاهم النساء صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن هذا وأن يكسروا من أسئلة عن هذه الأشياء التي تتعلق بالرذائل قال وإما يكون كلها الأطماع المتعلقة بالرذائل وإن كانت مقترنة باللذات كانت هذه الأشياء مقترنة باللذات لكن موكرها أنهم يبسرون هذه الأشياء المتعلقة بالأمور الرديلة وإن كانت مقترنة باللذات والوقو في حالة الحيض رديلة وهو محرم بإجماع العلماء كما يقول الشوكاء يغير رحمه الله لا خلاف في تحريم الحائض وهو معلوم من الضرورة أو معلوم من ضرورة الدين صدق والوطء في حالة الحيط رجيلا ومحرم بالإجماع ولم يخالف أحد في ذلك وهو معلوم من ضرورة الدين يقول الشوكالي رحمه الله فعلى هذا من انكر هذا أنكر تحريم وطء الحائط حالة لبسها بالحيط يكفر بالله ما لم يكن ثم عذر من جهل وعدم علم وغير ذلك من الأمور وما يجعل هذا الأمر الذي قد علم إذا كان في بادية ما يفهم شيئا ربما يظنه أنه حلال يقول الناس حلال ما في شيء فهذا يعدى أما مكان بين الناس في أوساط الناس في الحاطرة والقرآن يتلع عليه والأحكام كذلك تبين له فلا عدر له قال والوطء في حالة الحيط رذيلة يستدعي عزوف النفس وعلو الهمة الانكفاف عنه نعم استدعي عزوف أظنه بالرفع هكذا استدعي عزوف النفس وعلو الهمة الانكفاف عنه فهذا الذي يظهر أن عزوف النفس استدعي ذلك وعلو الهمة أيضا استدعي هذا الأمر الانكفاف عن الوقع في حالة الحيض لأنه رذينه فهكذا يضبط وعندنا مضموط هكذا يستدعي عزوف النفسي هكذا ضبطا عندنا ويقال عزف نفسي عن شيء تعزف عزوفا زهد فيه وانصرفت عنه او ملته ويقال رجل عزوت عن الامر الى اباه فالنفس تأبى هذا يستدعي اباء النفس وعلو الهمة الانكفاف عنه فالنفس تأبى هذا الغذائل فيستدعي هذا الأمر أنها تنكف عن هذا الشيء وتترك هذا الأمر فيكون عزوف النفسي وعلوه الهمة الانكفاف عنه لأن معناتنا سمعت رجل عزوف عن الأمر أي أباه أو غار رجل عزوف عن الأمر إذا أباه ألم تعلم أني عزوف عن الهوى إذا صاحب في غير شيء تغضب أي أني أعبى الهواء ولا أحب هذا فلم تعلمي أني عزوف عن الهواء إذا صاحب في غير شيء تغضب يكون المعنى واضح استدعي عزوف النفس وإباء النفس وزهد النفس وكذلك انصراف النفس عن هذه الأشياء وإذا علو الهمة استدعياني الانكفاف عن إتيان المراحلة الحيط يستدعيان هذا الشيء العزوف عن هذا الأمر هو إنكفاف عن هذا الشيء يكون على هذا صواب الضبط يستدعي عزوف النفس وعلو الهمة الإنكفاف عنه قال والوطء في حالة حيض draليلا يستدعي عزوف النفس وعلو الهمة الإنكفاف عنه لو كان مباحا يستدعي هذا الأمر أنهم ينتفون عنه لو كان مباحا فكيف قد فرنا فلو عنه. وهو من الرذائب لو لم يأتي التحريم نستجعى عزوف النفس عنوه الهمة الانكفاف عنه كيف هو قد جاء النهي عنه وجاء تحريمه يستنع النفس بس ما يتأتى وعلوه الهمة الانكفاف عنه كلام ناقص كلام ناقص وعلو الهمة الانكفاف عنه حتى بالرفع مئة تتلظون علو الهمة الانكفاف عنه ما يأتي هذا أبدا ما يستقيم الكلام الكلام علو الهمة يحتاج إلى شيء عامل فيه وأما ممتدى يكون ممتدان هنا لا يكون ممتدان وإنما هم عطوف على العزو النفس أي أن الزهد والانصراف عن هذا الشيء وعلو الهمة تستدعيان ذلك وإذا هذا الأمر كما سمعت يقال رجل عسوف عن الأمر إذا أباه إذا أباه ما يتأكد قال رحمه الله يستجع عسوف النفس وعلو الهمة الانكفاف أن عنه لو كان مباحا كيف وقد وقع النهي عنه لا سيما ممن تحقق في الدين علمه وثبت في المرؤة قدمه كأسيد عباد ما أجمل هذا الكلام فهؤلاء تحقق في الدين علمهم وثبت في المرؤة أقدامهم ثبت في المرؤة أقدامهم كما سمعت من ذكري شيء من فضائمهما تلك الفضيل العظيمة التي تتعلق بهما معا أنهما خرج ليلا وقد أظلمت أو قد أظلم الليل وما معهم شيء استطيعون به فأضاء الله له العصى وجعلها قضيء لهم الطريقة إلى نور وصل إلى أهلهما وعند الافتراك أخذ أحدهم تلك العصى التي له فأضاءت العصى الأخرى التي مع الآخر إلى أن انتهي إلى أهلهما وهكذا اللهم رحمه عبادا هذان رجلان صالحان كيف وقد وضع النهي لا من ممن تحقق في الدين علمه وثبت في المرؤة قدمه كأسيد وعباد فإن هذا تستجعي أنفسهما وعلو همتهما الانكفاف عنه الانكفاف عن هذا الشيء معيدا للعبارة في الثناء على ذي الرجلين الصالحين كيف وقد وقع الله عنه لا سيما ممن تحقق في الدين علمه وثبت في المرؤة قدمه كأسيد وعباد وقد عن مجاهد هذا السبب الثاني أعادنا إلى ما تقدم الآن السبب الثاني في سؤال عن مجاهد وقد عن مجاهد قال كان يأتون النساء في أدبارهن في المحيظ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية وهو عند عبد بن حميد هو عن مجاهد قال كانوا يجتنبون النساء في المحيظ ويأتونهن في أدبارهن فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذا لقظه هذا لقظه عند عبد الحميد يعني جاهد قال كانوا يشتنبون النساء في المحيط ويأتونهن في أدبارهن فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله ويسألونك عن المحيط قل هو أذى إلى قوله من حيث أمركم الله في الفرد ولا تعدوه تثمة الأثر في الفرد ولا تعدوه وهذا كما سمعت ليس صحيح أن سبب السؤال أنهم كانوا يأتون النساء في أدبارهن حاشاهم ما كانوا يأتون النساء في أدبارهن عبدっочно هذا غير صحيح عن الصعابة أنهم كانوا يأتون النساء في أدبارهن بل كانوا يتحاشون ذلك يأتيا للنساء في أدبارهم وإنما سبب السؤال أو سبب نعم السؤال ما تقدم؟ أن عبادا و اسيدا- قَالَا مَا ذُكِرََا أَلَا نُخَالِفْ النِّيهُودَ فَنَاتِي النِّسَاءَ فِي أَجْبَارِهِنٍ فقال لا النبي عليه الصلاة والسلام أو فانزى الله يسألونك عن المحيط الآية أما أنهم كانوا يفعلون هذا موصر أنهم كانوا يفعلون أو نأتي النساء في المحيط ما هو في أجبالهم ونأتي أن لا نخالف ونأتي النساء في المحيط فنجسمنا ونأتي النساء في المحيط هذا هو أما أنهم يأتون ثم سألوا عن هذا الجوز فأنزل الله هذه للآية هذا مو صحيح أنهم يفعلون هذا الأمر هذا غير صحيح كما سمعت من كلام الإمام قالوا هذا ضعيف يأتي القول فيه إن شاء الله نعم هذا القول مردود بأحاديث صحيحة حسان شهيرة والألبان يحسن بعضها أن هذا لا يجوز كان لنساف الأجبار وما كانوا يسمعون هذا قدروه عن او روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا بمتون مختلفة كلها متواتر عن تحريم بيان النساء الاجبار هكذا قال هذا القول مردود باحاديث صحيحه حسان شهيره رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا بمتون مختلفه كلها متوا كلها متوارده على تحريم متوارده كلها متوارده على تحريم بيان النساء الاجبار وقد جمعها ابو الفرج ابن الجوزي في جزء سماه تحريم المحل المكروه قال القرطبي ولشيكنا ابو العباس جزء في ذلك سماه إظهار إدبار من أجاز الوطى في الأدبار عندما جميل اظهار ادبار من أجاز الوطى في الأدبار هو مدبر الذي يجيز هذا إظهار ادبار هذا المعنى الأول الأول في من أو إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار فهذا جناس نسمى فالأول مقصد به معلوم أنه مدبر اظهار إظهار من الإدبار ثم وليتوا مدبرين والمعنى الثاني معروف المقصد به الدبر الإتيان في الدبر فقال هذا الرجل أبو العباس في جزئه وتسمية جزئه اظهار إدبار من أتى الوطء في من أجاز الوقت في الأدبار هذا تمام العنوان ولا شك أنه أن هذا إدبار في إجازة إتيان المرأة في دبرها هذا لا شك أنه إدباره قد روي عن ابن عمر وعن إمام مالك ولم يثبت عنهما لم يثبت عنهما القول بجواز إتيان المرأة في دبرها معنا فأنه لم يثبت عن دين الإمامين والقول الصواب الذي لا مريث فيه ولا يجوز أن عنه لا يجوز العدول عنه تحريم اتيان المرأة في دبرها هذا محرم فالله نهى عن اتيان المرأة حال الحيض حال تلد بس من الحيض فكيف يبيح لهم الدبر وقال عنه قل هو أذن ودبر اتيان الدبر أذن كما تعلمون ففيه ما تعلمون مما مستقر فيه مما هو مستقر فيه مما هو أخبث من دم الحيض أخبت من دم الحيط فكيف يجوز لهم هذا وقد نهام عن امتيال المراحل في لبسها من الحيط وفيها الدم ذلك والدم أهول من الخراء وهو يأتي المكان الذي يوجد مما تعلمون فلا شك أن هذا كلام صواب اظهار إذبار من أجاز في الأدبار ولم يثبت عن إمام أنه يجوز ذلك كما قال بعد ذلك بعض أهل العلم هذا لم يأتي عن الإمام أنه جوز هذا وما جاء عن إبن عمر كذب عليه وما جاء عن إمام مالك كذلك أيضا قال بعضهم كذب عليه فلا يتعلق بمثل هذا عن إما رحمه الله حتى لو صح حتى لو ثبت عنه على التسليم فإنه لا يجوزا يؤخذ بذلك ويترف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه إثنى عشر صحابيا بموتون يقول مختلفة كلها متواردة على تحليم إتيان النساء في الأدبار والألبان يحسنها ويصح هذا الأحاديث التي جاءت في تحليم إتيان النساء في الأدبار فهذا مو صحيح أنهم كانوا يأتون النساء في أدبارهم ثم نهوا عن ذلك هذا لا يعلم وإن مصاب سبب السؤال هو الأول عن أنس قال رحمه الله المسألة الثالثة المسألة الثانية في أي شيء م? سبب نزول أه؟ سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببيني السبب الأول ذكر سببيني نعم كثرة الأسلام لا يريد أن يكترون في هذا الأمر أحسن يكترون الأسلام والثاني أنه كره الأطماء المتعلق أمين أردائم فلا تطمع أنفسهم في هذا وكره أنهم يطمعون في هذا الشيء وإن كانت مقتلنة باللداء فكره لهم هذا الشيء قال المسألة الثانية في تفسير المحير أي ما معنى المحير فيسألونك عن المحير قل هو أذى فاعتزل النساء في المحير أما الأول فلا خلاف في تفسيره أن المقصود به إيشه الدم المحيض الأول لكن الكلام على الثاني المحيض الثاني ما معناه الأول لا خلاف بينهم قال المسألة الثالثة في تفسير المحيض وهو مفعل محيض هذا العصل ثم نقلت انكسرة من النياء عن الحاء لأنها تقيل عن النياء فقيل محيض مفعل ومنهم قال يجوزا يقال مفعل مفعل هذا هو الأصل في المصدر الميني أنه يقال فيه مفعل بالفتح مضرب الأسئلة من الثلاث إذا كان من الثلاث يقال له مفعل مضرب ما لم يكن أجوف فإنه يكسر الأصل وعد موعد وعد موعدا هذا مصدر ميني إذا كان أجوف كسرة كسرة عينه والمين زائدة التي يبتدى في المصر الميمي زائدة يقال لها زائدة ويسمى فيها المصر قال له مصر ميمي لأنه بدوء بالميم فهنا قال وهو مفعل محيض مفعل محيض ثم حصل نغل لثقة الكسر عن الياء قال المسألة الثالثة في تفسير المحيض وهو مفعل من حاضة يحيض إذا سال حيضا تقول العرب حاضة الشجرة وهذا هو الأصل في الحيض في السيلان كما ذكروا ذلك فأصل الحيض السيلان والانفجار يقال حاض السيل وفاضة قال البرا حاضة الشجر أي سالة صمغها هو المحيض مصدر كما سمعته حاضة له أكثر من يقال حظ حيضا وحظ محيضا وحظ أيضا كذلك محاضا وحظ تحيضا هذه كلها مصادر لحظة فيقال حظ تحيضا وحظ حيضا حظ تحيضا وحظ تحيضا وكذلك أيضا محيضا ومحاضا كلها مصادر حظة وهذا الذي نحن بصدر الكلام عليه اسم بالمصدر الميني لأنه مبدو بمين زائدة وهو مفعل من حاض يحيظ إذا سال حيضا تقول العرب حاضت الشجرة واستمرت إذا سالت رطوبتها بصمغها. سأل الصمغ منها كما يقول الفراء حاضت الشجرة إذا سال صمغها وعندما شعر فيه الصمغ كما تعلمون تلك المادة اللذية وقال حاضت الشجرة إذا سال منها ذلك الصمغ فإذا أصل في بأي شيء أوصل الحيض يستعمل بحيض السيلان أحسن ذا أصل الحيض يستعمل بستيلان قال إذا سالت رطوبت رطوبتها وحاض السيل إذا سال هذا معلوم عندهم حاض السيل إذا سال ذلك السيل قال له حاض قال الشاعر وهو عمارة بن عقيل ومنهم وليض يطوح عقيل رأينا بعضهم قال عقيم عند الضبط تشكيل طول منهم من ضبطه في عقيم عمار بن عقيم قال الشاعر وهو من سمعت عمار بن عقيم أجالت حصاهن الدوار وحيضت عليهن حيضات السيول الطوامح ماذا عندهم طواحين عليهن حيضا تسقيون الطاحم وقوله الذواري بمعنى الريح بمعنى الريح قوله الدواري أي الرياح التي تدر التراب أجانت حصاهن الدواري وحيضت أي أجانت حصاهن الرياح التي تدر التراب عليها وكذلك يقال الداريات والداريات هي ذروة وهي الرياح يقال الدواري ويقال الداريات أيضا والطواحم جمع طاحم وهي السيون العالية يقال سيل طاحم إذا كان ذا غثاء وخشب إذا كان ذا وخشب يسهم معه هذه الأشياء قال بعضهم يقال سيون طواحم أي دوافع أي دوافع يدفعن أشياء سيون طواحم يدفعن أشياء الأخشاب وكل ما في الطريق تسحب معها وتدفعها فهي سيون طواحم أي دوافع وقوله حيضت أي سيلت أَجَالَتْ حَصَاهُنَّ الدواري وَحَيَّضَتْ أي سيّلت وحيضات السيون ما سال منها وحيضات السيون ما سال منها وحيضت عليهن حيضات السيون الطواحم هذا غريب هذه الكلمات دواري حيضت حيضات السيون الطواحم فمعنى الطواحم أي الدوافع تنزلنا من الأعلى وتنزلنا من الأعلى وتدفعنا ما شاء على الطريل والإدفعنا له لأن يصلنا ما شاء الله سبحانه وتعالى ومعنى الدواري ماذا معنى الدواري يا ماجد؟ يا الله ما معنى الدواري؟ لا أArtuca فيه يوطver خليه هنا آه. الرياح ويقال أيضا الداريات يقال الدواري ويقال أيضا الداريات كما في القرآن قال لا لها أحسنت وحيضات سيون من مراد بحيضات سيون <تصفيق> نعم ما سأل أحسنت منها حيضات سيون أي حيضات سيون سائلة وقالنا حيضات سيون أحسنت <تصفيق> قال رحمه الله وهذا كله لأجل بيان أن معنى حاضة أي سالة يريد أن يبين هذا وحيضت أي سالة قال رحمه الله قال الشاعر أجالت حصاهن الدوار وحيضت عليهن حيضات السيون الطواحمي وهو عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفيض أي هذا تعريف الحيض شرعا والصلاحا تعريف الحيض شرعا والصلاحا هذا هو معناه من الاصطلاح معنى الحيض هو يعني تقتل فقط وأنه تعريف صاب لكن أحسن منه تقول هو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة ومنه من يقيد دم طبيعي هذا هو الحين عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفين لكن الذي ذكرناه فيه قيود مهمة دم يرخيه رحم المرى بعد بلوغها في أوقات معتادة ويفرقون بينه بين استحاضة كما تقدم معكم في البلوغ فرقون بين دم الحيط ودم استحاضة قالوا هو عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفيضه ولها ثمانية أسماء بين الحيط ثمانية اسماء ولها ثمانية اسماء الأول حائض أي للمرأة من التحيط وقالنا حائض هذا من اسماء للمرأة من التحيط وأما الحائض فيكون معناه ما سمعت له ثمانية الفات تستعمل الحائض وقال حاضت عركت فركت طمست ودرست وكب وكبرة وضحكت على هذا الكلام لكن الآن نتكلم عن المرأة الحائض قال لي حائض لتوصف بالحائض لتلبست بهذا الدم ويتكنم على المرأة التي تلبست بهذا الدم لها ثمانية اسماء <تصفيق> قال ولها ثمانية اسماء الاهول حائض وهذا هو المشهور الاهول حائض قال امرأة حائض وهل يقال حائضة امرأة حائضة ام يقال حائض يقال وهي لغة قليلة جدا لغة قليلة جدا يقال مرأة حائضة وإن الأشهر مرأة حائض لأنه لا يجد هناك ذكر حتى يحترز منه لا يجد هناك ذكر حتى يحترز منه فيقال رجل حائضوف مرأة حائضة لا وإنما يقال هذا فقط بالتذكير أي تذكير اللغض فيقال مرأة حائض كما يقال مرأة حامل إذا كان من حمل المعلوم ولا يقال حاملة مرأة حاملة وإنما إذا كانت تحمل شيء يقال حاملة وَأَمَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا مَا تَعْلَمُونَ فَيُقَال حَامِلُ، وَلَا يُقَال حَامِلةٌ مَرَأةٌ حَامِلةٌ، لأنه لا يوجد في الدكرة من ذلك شيء فلا يقالّ رجل حامل ما يقال هذا إلا إذا كان من الحمل يحمل شيء على ظهره أو في غير ذلك فيقال رجل حامل ومرات حاملة ومرأة حاملة من الحمل الذي هو حمل الأسقال هذه الأشياء تقيلة وغير ذلك تقيلة وخثيبة و أما بال فإنه يقال حامل ويقال حائض ولفظ حائض قد جاء حائضة في المرأة مرأة حائضة لكنه قليل والأكثر مرأة حائض لأن الدكر لا يوجد بهذا الوصف قال رحمه الله ولا ثمانية اسماء الأول حائض الثاني عارك قال مرأة عارك أي حائض في السلم أعيارا جفاءا وغلبة وفي الحرب أشباها وفي الحرب أشباه النساء العواركي أي أشباه النساء الفيط العارك وصف أوصاف النساء إذا حاضرت وتلبست بجم الحيط كما قال الشاعر أفي السلم أعيارا جفاءا وغلبة وفي الحرب أشباه النساء العواركي في السلم أسود على الناس حمر الوحش على المساكين والضعفاء وإذا خصحص الحق وحصحصة الحروب فإنهم يغربون وليس هم بعد ذلك وفي الحرب أشباه النساء العواركين ما هم شجعان وإنما شجعان عن الضعفاء وعن النساكين فإن يبرز عضلاته فهذا معناه آخر من الحائد للمرأة المتلبسة بهذا الدم الذي رفيها الرحم قال لها حائد وقال لها عارك الأول حائد الثاني عارك الثالث فارك مرأة فارك كقولك مرأة حائد الرابع طامس مرأة طامس الخامس دارس السابع كابر مرأة كابر أي حائد السادس هذا كابر السابع ضاحك وسأتي دنيل ضاحك الذي سيدكره الإمام رحمه الله السابع ضاحك الثامن طامد مرأة طامد هذا مشهور أنه يطلق على الحيط هذا مشهور لا يقفع عن الإخوان لكن بعض المعاني غريبة علينا فارك طامس دارس كابر وأما ضاحك قد علم إن شاء الله عندنا الإخوان أنه يقال لها ضاحك وطامس كلانك وحاير وعارك أما فارك ما نعرف إلا الآن فهذه ثمانية أسماء لهذا الدم الذي ترخيه المرأة فإن توصى بهذه الأنصاب إن تلبست بهذا الدم <تصفيق> قال مجاهد في قوله وأيضا عكرمة قال مجاهد في قوله تعالى فضحكت امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاب أم نرى إسحاب يعقوب قال مجاهد في قوله تعالى فضحكت يعني حابت والجمور على خلاف هذا المعنى وأن معنى الضحك المعلوم فضحكت أمرأته قائمة فضحكت أي الضحك المعلوم واختلفوا في سبب ضحكها فمنهم من قال سبب الضحك تعجبت من إبراهيم لما خاف من خوفهم ومنهم من قال سبب ضحكها أنها فريحت فرحت ببشارة تلك أنهم سيهلكون أولئك الفجر سيهلكون جاءوا ليهلاك أولئك الظلمة ففريحت وضحكت وضحكت, وضحكت استبشرت خيرا لما أخبروا إبراهيم أنهم سيهلكون أولئك الفجراء والظلمة ضحكة استفجرت خيرا ومنهم من جعلهم باب التقديم والتأخير في كلامه وهذا ذكر البغوي رحمه الله تعالى فعلهم باب التقديم والتأخير وتقديره وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق فضحكت ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت أي لما بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعظه فضحكت فجعلوا الآية من باب التقديم والتأخير ففيها تقديم تأخير وأصل النظم الآية وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت فلما بشرناها فليحت فقالت أألد أي شيء يا أخوان قالت يا وينتا أألد وأنا عجوز تعجبت بعد ذلك من هذا الأمر فقول الجمهور والأقرب أن ضحكت على معنى المعلوم على معنى المعلوم وليس المعنى حاضر وإن كان ضحكت يأتي في اللغة بمعنى الحيض يأتي في اللغة بمعنى الحيض ولكن ضحكة ضحكة إما أن, تكون أن يكون سبب ضحكها أنها فريحة بالبشارة أنه سيهن يكون أولئك الظلمة فضحكة أو يكون سبب ضحكها تعجب تعجب من إبراهيم يأتوه نفر يبشرونه ويحصل له روح أو يكون ضحكة ويكون الضحك من باب التقديم والتأخير في الآية أنها بشرت بإسحاق ففريحة فضحكت بعد ذلك وحصل في الآية تقديم ويش وتأخير حصل في الآية تقديم وتأخير وهذا هو الصواب أنها ضحكت ضحكت على المعنى المعلوم وسبب الضحك في خلاف سبب ضحكها في خلاف وليس بمعنى حاضت امرأة حاضت امرأة قائمة فضحكت أي حاضت هذا موصحي الأصل هو المعلوم الضحك المعلوم وما في تدل تدلع أنها حاضت وأما قوله يا ويلتاء آلد وأنا عجوز من يقلين على هذا الأمر أنها حاضت وتعجبت من نزل الحيض وقالت آلد وأنا عجوز قال مشاهد في قول تعالى فضحكت يعني حاضت وقال الشاعر ويهجرها يوما إذا هي ضاحك إني لآتي العروس عند طهورها وأهجرها يوما إذا تكو ضاحكا هكذا لقض عند القرطبي إني لآت العرس هكذا إني لآت العرس عند طهورها وأهجرها يوما إذا تكو ضاحكا أي هي حائط فاستعمال هذا المعنى موجود في لغة العرب أن الضحك يأتي بمعنى الحير لكن في الآية ليس مقصودا كما ذهب إلى ذلك الجمهور وإنما هو بمعنى المعلوم الضحيك علم على المعنى المشروع عند الناس وليس بمعنى الحيض وإن كان الضحيك يأتي معنى الحيض في الوقت العرب لكن الآية لا تكمل عليه والله أعلم إلا همه